يا رب رحمتك قبل الموت وكروبه قبل الكفن والنعش والقبر وحسابه اغفر ذنوبي ولا تجعلني لعوبه للنفس وبليس والشيطان وحزابه يا رب رحمتك قبل الموت وكروبه قبل الكفن والناعش والقبر وحسابه اغفر ذنوبي ولا تجعلني العوبه للنفس وبليس والشيطان وحزابا انا بوجهك من الاهوال ودروبه وانا بوجهك من الخذلان واسرابه يمضي بالوقت والاقدار مكتوبه محدن بمناع قدر ربي والعقابة أنا بوجهك من الأهوال ودروبه وانا بوجهك من الخذلان وسرابه يمضي بي الوقت قدر مكتوبه محد بما قدر ربي ولا عجابا <تصفيق> يا رب خلك مع الله ترى الايام محسوبه أعمل لربك ولا تغفل عن كتابة لا ياخذك عن فوان الشعر وطروبة ولا تقضي حياتك حزن وطلابه خلك مع الله ترى الايام محسوبه امل لربك ولا تغفل عن كتابه لا في وان ونشار وطروبه ولا تقضي حياتك حزن والطلاب ما ينفع العبد لا ما له ولا في يوم تشخص بها الابصار مرتابه الله هو الباقي اللي كل نصوبه ولا نعيم الحياة فرح كذابة ما ينفع العبدي لا ماله ولا سلوبة في يوم تشخاص بها لبصار مرتابة